الدنيا غابة وشن تصنف بالبشر شي ثعالب مه. شي سناجب شي اسود شي قروت لكن الأكثر غرابة ماكو غابة ولا غرابة مه. والأصناف اللي شفتها حيرتني إش ما أقلب وها تطلع لو أرانب لو ديابة وماكو بالغابة سبع لا شفت واحد سبع باوعتلي وبتسملي ردت أضحك بس بجيت لن طلع مكسور ناب ماك غابة ولا غرابة دنيتك أصلا طلابة مه. اللي يفك بابة يطير ليش واحد ليلها غير عرض شباب وليسد بابة ألف واحد يرزد عند حسبة وساد بابة وكل أوراق وكتابة لكن انت تريد تحفظ بابك ممحد يرزد مساله كلش بسيطه لا تفتح ولا تسد ولا تشلع ولا تضرب ايش قد خطيه اللي عند باب ايش قد خطيه اللي باب يصير نقمل باب اج لكن الاكثر خطيه هو يستحق نبكي عليه ان باع بابه وخلى برده ومو غريبه كل شيء بالدنيا تصادف كل شيء بالدنيا تصادف رغم فقري ورغم زغري وكلش شيء شايف وكلها سهله ناس ترخص ناس تغلى ناس تنصب ناس تعلى شفت جيش بدوله ضاع وشفت واحد صار دوله والله شفت جيش بدوله ضاع وشفت واحد صار دولة وشفت واحد هو ضاع وشفت واحد ضيع حاله وشفت واحد واحد وشفت واحد ربه وشفت واحد ربه درهم وشفت واحد ربه لحية وشفت واحد سوى كرسي وشفت كرسي سوى واحد مه. وشفت شف زايد اصبع وشفت شف كله زايد وشفت مية بيت قعده وشفت بيت وبحده قاعد وشفت بيت عامه كتبه وشفت بيت بصدقه صايد كل شي شايف كل شي عايف ما خاف لا حد يراوي لسيفه ولا يجرده ولا ينفه ولا يصقله ولا يبرده لأن صدق من يهده أحسب الشمر أسقاطع ما عليك مرة حده وخلي كل من يحتي قصده خلي كل من يحتي قصده لا تراوغ بالكلام وياي صيرك شاية وحده أنا عرف اللي يحبني ما كروج تحب سده لا تقل لي استريح من بين كلمة استريح من تجو معناها طرد وياك تنغرع لواحد لو يا جبن لو مهما تحلي لأن بس يصعد حاليك يخلي راسك جورج جو وانا قلت لك كل شي شايف كل شي حايف ما اخاف عناب ديچل مضايف عناب نهايه الصرايف عمي يا ابن القصور ايش بيك يا هبل سويح للصرايف ايش بيك ويا هله الصرايف يا هبيمك ويا حسائف انكفت كل الدلال وطاحت ضلوع المضايف عمي كافي انخاطر موت صف لا تشعل احترقت القريه بكبرها وانت بالنار تسني بس اقول كلها سهلة دلت النمرود ننلي لو بعوضة ما علينا المهم شبعك يا المهم شبعك يا